وبئر معطلة وقصر مشيد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى في حال كونها ظالمة أي بسبب ذلك الظلم وهو الكفر بالله وتكذيب رسله فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطله لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون منها وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهي خاوية على عروشها العروش السقوف والخاوية الساقطة ومنه قول الخنساء كان أبو حسان عرشا خواء مما بناه الدهر دان ظليل والمعنى أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر الشين وهو الجس وقيل المشيد الرفيع الحصين كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصون منيعة رفيعة والظاهر أن قوله وبئر معطلة معطوف على قرية أي وكأي من قرية أهلكناها وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلها وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل وفي هذه الآية وأمثالها تهديد لكفار قريش الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب لما كذبت رسلها قال المؤلف رحمه الله تنبيه يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنية أهلها وسقوطها وقوله وقصر مشيد يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها ما هو متهدم كما دل عليه قوله فهي خاوية على عروشها ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر مشيد وإنما استظهرنا هذا الجم لأن القرآن دل عليه وخير ما يفسر به القرآن القرآن وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود ذلك من انباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد فصرح في هذه الآية بأن منها قائما ومنها حصيدا وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه ونظيره من كلام العرب قوله والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرنا ولكن ما ذكرنا هو أظهرها وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع وهو أن معنى قوله خاوية خالية من أهلها من قوله خوى المكان إذا خلا من أهله وأن معنى على عروشها أن الأبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها وما ذكرناه اولا هو الصواب إن شاء الله تعالى وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها الساكنين بها فالإهلاك في قوله أهلكناها والظلم في قوله وهي ظالمة يراد به أهلها الساكنون بها وقوله فهي خاوية على عروشها يراد به الأبنية كما قال تعالى في آية أخرى واسال القريه التي كنا فيها وقال في أخرى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها وقد بينا في رسالتنا المسمات منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص ومجاز الزيادة ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين وأقمن الدليل على ذلك وقرأ هذا الحرف ابن كثير وكائن بألف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة فنون ساكنة وقرأه الباقون وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة ومعنى القراءتين واحد فهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان وأبو عمرو يقف على الياء والباقون يقفون على النون وقرأ أبو عمرو أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف وبعد النون ألف والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم كما هو واضح وقرأ ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة الساكنة أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نستوفيها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته